كلما امعن الدجا وتحالك شمت في غوره الرهيب جلالك وترأت لعين قلبي برايا من جمال انست فيها جمالك وترى ما لمسمع الروح همس من شفاه النجوم يتلو الثنا لك واعتراني توله وخشوع واحتواني الشعور اني حيالك ما تمالكت ان يخر كياني ساجدا واجدا ومن يتمالك